اَمَن ظَنَّ أن أَنَّهُ مُنَّقَلٌ أَم كَانَ لَنَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيءٌ الَّذِي عَلَّمْتُمُ الشِّحْ فَنَذُقْ قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَوَّصَلْنَاكُمْ فِي حُضُورٍ ظُلْمٍ وَلَا تَعْلَمُونَ